واحد فإذا خلع الأعلى جاهز أن يمسح على الأسفل وهذا القول أيصر للناس هذا القول أيصر للناس لأن كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح ها؟ الكنادر يمسح الكنادر ولبغى ينام خلع على المذهب ما عادي يمسح على الشراب السبب لانه اذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح انتهى زمن المس ما قول الثانيه اشرنا اليه يجوز يمسح على الشراب ولا يجوز على الشراب يجوز ان الشراب فاذا مسح على على على طهار وهذا أيصل للناس فمن سلكه ولا سيما إذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن لأن اشتراط ما ذكروا الأصحاب رحمه الله, رحمه الله في النفس منه شيء يعني يكونوا إذا خلع الخفة الأعلى وقد مسح بطل المسح ولم يتمك من إعادة المسح ثاني على الأسفل هذا محل النظر لأن الرجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح سألعى الأعلى وأولى على الأسفل أما إذا كان الإنسان في ساعة في ساعة فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد ان يتوضع لكن أحيانا يجي واحد يسأل يقول أنه لما بغيت نام أنا أمس على كنادي لكن لما بغيت نام خلاعتهم ولما قمت صلي الفجر مسحت على شرابه لبسر فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب يعني ممكن أن نفتيه بهذا القول لأنه أيسر وليس هناك دليل مبين للمذهب في هذه المسألة نعم نعم نعم. نعم. لا هم يرون انه صح حتى لو كان العلم مخرقا يجوز المسح عليه هذا مما يدل على على مما يؤيد القول الثاني ان هذين الخفين بمنزله خف واحد وانهما كالظهاره مع البطانه لا يا اخي لا ما هو كذا من اسران انت تعرف الزربور تعرف الزربور هو يسر كله لا هنا الظهاره فيه بس على ظهر القدم اسمه الزربور هذا ما موجود عند حتى في في بلاط الفقهاء الفقهاء يوزربون الزربور غير الزنبور نعم ه لا لا لا الزرابيل عباره عن صوف صوف نسوج على قدر الذجي وهذا الصوف يلبس جلد جلد من فوق جلد طبقه واحده ومن اسفل طبقات مثل طبقات النعال ومخرز يخرز لا لا هذا شيء آخر. هيا يسمونه جرابات. يسمونه عندنا جرابات. جراب. أما الزربور فهذا ما وصفته لكم. ولهذا لو كان يعني عندنا يجبنا الصوف ويحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعاب. نعم عادل لا لبسك من مسح كما لبسك من مسح الحكم على المذهب التحتاني المذهب اذا مسحت شيئا يتعلق الحكم به سواء اله ولا اسفل وعلى القول الثاني يقولون مدام لبسه على طهارة هل حرج ان امسح على الاعلى نعم <تصفح> <مصرح> ها الصلاه الصلاه يعني نصلي الصلاه نعم ما شاء خلاه واشى ها اي نعم لكن اذا عاده لازم يعيد على طهارة يعني ان كان باطئ على طهارته ما يخلع وثم اذا انتهى الا على المذهب فهو خلعه ما عاد يصح المس عليه نعم ولا ورد فيه عن بعض الصحابه ورد فيه عن بعض الصحابه واهمل عليه حديث أمسح يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال نعم ومشي قبل الحدث فالحكم للفقاد وبعده الحكم للتحتان للأسفن فهذا هو المذهب طيب ذكرنا رأي آخر خرق لكنهما يعني خرق أحدهما يقابل سليم الآخر يعني قد ستر فالمذهب لا يجب مسعليهما أبدا لا على الأعلى ولا على الأسفل لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده فلا يصلح عليهما عند الاجتماع تمام يا جماعة طيب إذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا جاز المسح على الأعلى فقط ولا يمكن يمسح على الأسفل قل لا لأن الأسفل لا صح المسح عليه والثاني الأعلى يصح وإن كان بالعكس الأسفل سليما والأعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا يخير إما على الأعلى وإما على الأسفل فصار يخير فيهما إذا كان سليمين بعد؟ وإذا كان الأسفل السليم يخير فيهما يمتنعوا مسح الاسفل اذا كان معيبا والاعلى سليما يمتنع مسحهما جميعا اذا كان معيبين هذا المذهب والصحيح انهما اذا تراء ولو كان معيبين فانه يجوز المسح عليهما نعم ها احدهما ما في الصنب نعم المعالف رحمه الله تعالى ويمسح أكثر العمامة أراد المعالف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته موضع المسح وكيفيته فقال ويمسح أكثر العمامة وجوبا أي وجوبا لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمامة لو مسح جزءا منها ما صح وإن مسح الكل فلا حرج لو أدار مثلا يده كذا على عمامته فلا حرج لكن لو مسح أكثرها ولا مسحها لفوق كفأ ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة أن يمسحها معها نعم قال وظاهر ول وظاهري بالكسر طيب, طيب. اختلفت وظاهري بالكسر يعني وأكثر ظاهر مهو يمسح الظاهر كله لا يمسح الظاهر كله وإنما يمسح أكثر ظاهر القدم أكثر ظاهر. يعني على ظاهر القدم دون أسفله وعقبه بس بعدين يمسح أكثر ظاهر القدم الدليل أن المسح مختص بالظاهر حديث المغير بن شعبة مسح خفيه فإن ظاهره أن المسح بالأعلى هو حديث علي بنبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفة أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيث النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فلما قال هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح وأما قوله لو كان الدين بالرعي فهذا فيه إشكال إشكال عظيم وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل وهل الدين مخالف للعقل لا والجواب على هذا الإشكال أن يقال مراد علي بن عبطال إن صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر ظاهر الرأي ظاهر الرأي كما قال تعالى وَمَنَ رَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا لَيَّنَهُمْ أَرَادَ لِنَّا فَادِيَ الرَّأَي يعني في ظاهر الأمر في ظاهر الأمر قد يقول قائل أسفل الخف أولى لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة فكان أولى بالمسح من أعلاه أعلاه أنظف كيف يمسح ولكننا نقول عند التعمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى واضح لأن المسح لا, لا, لا, لا يراج به التنظيف والتنقية يراج به التعبد ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له زيادة لو فرض فيه أدى صار ذلك تلويثا أكثر فصار الرأي الصحيح هو مسه أكثره يعني مسه علىه وكيف يمسه علىه يقول من أصابعه إلى ساقه من أصابع الرجل إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرق حتى يرى فوق ذهله خطوط الأصابع خطوط الأصابع يعني ما هو بتزدى بالراحة هكذا من الأصابع هكذا من أصابع الرجل إلى ساقه دون أسفله وعاقبه فلا يمسه لأن الأسفل والعاقب ليس أعلى القدم والمسح إنما ورد في الأعلى كما في حديث المغيرة في ظاهره وفيه روايات في حديث المغيرة تدل على ما تل عليه حديث عليم نبي طال وقوله, وقوله من أصابعه إلى ساقه إذا فرضنا أن ان الخف اكبر من هذا فهل الواجب ان يمسح ما يحادي رؤوس الـ الـ الاصابع او يمسح من من طرف الخف ها انتم من هذه وبعض الاحيان تكون كندره كبيره اكبر من القدم هل يمسح من طرفها ولا نقول لا الواجب أن تمسح مما يحاذي رؤوس الأصابر في عندنا ظاهر وعندنا باطن فظاهر أنه مسح على خفيه أنه يمسح الخف من, آ... من طرف الخف إلى ساقر لقطع النظر عن كون الرجل صغير فيه أو كبير وإذا نظرنا إلى المعنى وهو الباطن. قلنا إن هذا الخفز زائد الحاجة فالزائد لا حكم له ويكون حكم من مما يحاذي الأصابع فأيهما أحوض الأول أحوض الأول أحوض فنأخذ به وقال جون أسفله ما في السؤال جماعة عند آخر الدرس دون أسفله وعقبه قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة عندي أنا ويمسح وعلى جميع الجبيرة يمسح شرح الله وعلى جميع الجبيرة الجبيرة يمسح عليها جميعا لأن ظاهر الحديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة وقد سبق أنه يشترض في الجبيرة أن لا تتجاوز موضع العادي فيمسح على كل جبيرة من كل جانب الجبيرة مثل اللزقة على الجرح أو الجبس على, على الكسر أو ما أشبه ذلك وكذلك اللزقة نعم يمسح على جميع الجبيرة وقول المؤلف يمسح في المسائل الثلاثة هذا هو المفروض ولكن لو غسل بدل المسر هل يجزئ أو لا يجزئ ها؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ لأن هذا خلاف ما جاء بالشر وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هل أبد تمسح ما كان الرسول يغسل خفيه ولا يغسل لكن مسحة ما يريد لأنه حتى الرأس يمسح كذلك الجبيرة قال ويمسح عليها ثم إننا إذا غسلنا الرجل إنقالبت الرخصة مشقة عنة ومشقة كيف وقال بعض أهل العلم توصل قال يجزئ الغسل إِنْ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهَا إِنْ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهَا نعم لأجل لأن إمرار اليد معناه المسح معناها المسح وهذا أحوط هذا أحوط أنك إذا صار عليك لزقه مثلا على ظهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتظهر خل الممشى عليه لا مانع لكن الأحوط أن تمسه يعني ثم إن بعض الأزقاة يكون فيها جهنية نعم إذا لم تمسحها يمكن أن يزل سبريد. ها؟ سبريد سوريب وش سبريد وشربريد. سبريد عندهم ما يحق ظهرك ها؟ إلا ظهرك جلد. جلد. جلد. أو جلد. أو جلد. أنا سمعته أظهر أرجل الله بصحيح كيف نحقه على كل حال الظاهر إنه ما هنا شيء في البدن ما يطولها الإنسان وأنت مشاركة على تجربون لكن في غير هذا الموضوع طيب وفهمنا كيفية المسح صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة للعمامة على أكثرها بالنسبة للخف على أكثر ظاهرهم وما على أكثره بالنسبة للجبيرة على جميعهم فصار عندنا أكثر وأكثر ظاهر وجميع البحث الثاني ذكرنا في هذا هل يجزء الغصل أم لا وفيه للعلماء ثلاثة أراء والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغصل يمسح عليه حتى لا يخرج أم صفة ما جاءت في السنة قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث وش معنى محل الفرض الفرض أنه تغسل كله إلى الكعبين فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض مثل طلع رجله حتى طلع الكعب الآن ما عاد يمكن يلبس لازم يستأنف الطهارة ويغسل رجليه كله كذلك في الرأس لو أنها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت في العادة فإنه لا يمسحها بل يستأنف الطهارة وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على الطهارة أما على القول الثاني فلا تريد هذه المسألة بالنسبة للعمامة أيهم المسألة الأولى إذا ظهر بعض محل الفرق فإنه يستأنف الطهارة قلت لو أنه ظهر لو أراد يطلع الجورب أو صف وظهر الكعب هذا بعض محل الفرق أما لو ظهرت الرجي كله واضح لكن يظهر بعض محل الفرد كما لو خلج الكعب فإنه تنتقد طهارته ويستعنفها ويغسل قدم عجل يقول لأنه زال أثر المسر لأن ما خلنا فهم الحكم وبعدين التالي كذلك لو فرض أن الشراب الشراب وش نسميها جورب أن الجورب ينشق وطلع طرف الإبهام أو من عند العقب وطلع بعض العقب فإنه يستأنف الطهارة ينتقل الضوء ويستأنف الطهارة من جديد وهذا مبني على أي شيء على أن ما ظهر فرضه الغسل وإذا كان فرض الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح فلابد إذن من أن يعيد الطهارة ثم يغسل القدمي ثم يلبس فهمتم الآن؟ طيب القول الثاني في هذه المسألة أنه لا ينتقذ وضوءه أنه ما دام على وضوءه فإنه لا ينتقذ وضوءه وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو ومتى ظهر بعض المحل الفرض بعد الحادث واضح مراده بعد الحادث أما لو ظهر مع بعض محل الفرض أو كل الفرض قبل الحادث الأول فإنه لا يضر لا يضر يلبسه يمشي يعني بعد الحدث قبل الحدث الأول مثل لبس لصلاة الظهر لصلاة الصبح لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر في الظحى رأى أنه حر فخلع الخف وهو في أثناء طهارته باقي على طهارته لبسه ثانية يجوز ولا لا يجوز لأنه على الطهارة الأولى لكن كلامه بعد الحدث بعد الحدث فيقول إنه يبطل مسحه ولا بد أن يسأنف الطهارة من جديد القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه السنة في الطهارة ولو أخرج كل الرجل لو أخرج كل الرجل خلع الخف مرة وقع على فطهارته باقية نعم وعلّل ذلك بأنه لا دليل على النقل لا دليل على النقل فهذا الرجل لما مسح على الخف تم الطهارته أجيبه لما مسح على الخف تم الطهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي فنقول لمن قال إن الإنسان إذا خلع الخف بطل الطهارة ووجب على الاستناغ الطهارة نقول له أين الدليل هذا الدليل سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليل ما يجري دليل على ما قال ثم نقول ما تقول في رجل مسح على رأسه وعلي الشعر كثير ما يصل إلى رأسه إلى باطن رأسه ولا بلل بلل كل الشعر مملو, الرأس مملوء من الشعر مسح على رأسه ثم بعد أن تم وضوءه حلق رأسه ينتقل الضوءه لا ما ينتقل؟ ماذا الفرق؟ لا فرق في الحقيقة قالوا هناك فرق لكن أنتم أغبيع ما تعرفون؟ هناك فرق ما هو الفرق؟ كان لأن المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف فرق نعم؟ وكيف تسوون بين الفرق والأصل؟ وهذه تحيل نقول ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلق بشيء زال فكونه أصل وفرعي هذا غير مؤثر في الحكم المهم أن الذي تعلقت بي الطهارة وهو الشعر في الرأس والخف في القدم نعم زال زال وراح من الإنسان فلا فرق لكن لو قاسه رجل على أن على من قطع, من قطع يده بعد وضوءه لي صح القياس ولا ما يصح هذا نعم ما صح القياس لأن محل الفرض زال بالكلية صحول اللي نعم, نعم. والله ها؟ بعد الحدث أو تمت مدته السنف الطهارة أو زالت الجبيرة أو برئة ما تحتها فإنه يستأنف يستأنف الطهارة طيب أولا إذا ظهر بعض محل الفرض وهذا يدخل فيه الخف والعمامة فإذا ظهر بعض محل الفرض وظهر كلام المؤلف ولو يسيرا فإنه يجب عليه السناف الطهارة وإذا خلع نهائيا فهو من باب أولى أن نسانف الطهارة قال قالوا في تعليل ذلك لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه والطهارة لا تتباع فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع أربتم التعليل ما هو التعليم؟ لأن الطهارة زالت الطهارة زالت بزوال الممسوح نعم فزالت الطهارة عن العضو وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبع هذا هو التعليم وهذه المسألة فيها قولاني لأهل العلم أحدهما ما ذهب إليه المؤلف بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض ظهرت بعض الرجل أو كل الرجل فطلت الطهارة ووجب عليه الاستئناف حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيصير قبل أن تجد في الأعضاء فإنه يجب عليه الاستئناف يعني مثل توضى ومسح الصفين ثم خلعه في الحال وهو لم ييبس فإن طهارته تضبع لأن العلة وجدت وهي زوال الطهارة في الممسوح فتزول في جميع الأعظام وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يأصل قدميه يجزئه أن يأصل قدميه لأنه لما بضلت الطهارة في القدمين والآضاء لم تنشف بعد فإن المغالاة لم تفت وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيأصل قدميه فيأصل قدميه القول الثالث المسألة أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكفاه قناء على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء فينبني غسل العجلين الآن على ما سبق من غسل الآضاء لكن كل هذه أو كل القولين الأخيرين لا ينبيان عن المذهب لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل المولاة ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبع فإذا بطلت طهارة القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع فالأقوار إذن كم لا تقوى القول الرابع اختيار شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله أن الطهارة لا تنتقل سواء فاتت موالات أم لم تفت وحجته أقوى من حجته لأننا نقول ان هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فإن الرجل إذا توضى ومسح على قفين تم الطهارة أليس كذلك بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي وإلا في الأصل فقاء الطهارة وعلى هذا فلا, فلا ينتقد وضوءه إذا خلع الخفين بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض ناقض من نواقض المعروفة المعلومة وهذا القول هو الصحيح ما فيها سئلة ويؤيده من القياس أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا انتقض وضوء ولا, ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الخفين فرعا لأننا نقول كلا المسحين رافع للحدث فلا فرق بين الأصلي والفرعي قال المؤلف رحمه الله أو تمت مدته في الطهارة إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة مثال ذلك كان مسح بالأمس في الساعة الثانية عشرة إذا صارت, إذا صارت الساعة الثانية عشرة اليوم تمت مدته تمت مدته فلو كانت الساعة في الثانية عشر اليوم وهو على طهارة وعراد أن يصلي الظهر قلنا لا تصلي الظهر حتى تستانف الطهارة وتعصل قدميه لماذا؟ لأنها انتهت مدة المسهر انتهت مدة المسهر التعليل صحيح ولا غير صحيح لأنها انتهت مدة المسر صحيح لكن هل هذا مؤثر ولا لا الكلام على التأثير ولا لا شك أن المدة انتهت ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضا هاتوا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم والعيم والرأس ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح لانتهاء الطهارة فليس الموقت هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم وليلة انتقرت الموقت ما هو؟ المسح فنقول إذا تمت المدة لا تمسح معروف. لكن قبل تم المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرع وما تم بمقتضى دليل شرع فإنه لا يرفع إلا بدليل شرع ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهارة الأصل بقاء الطهارة هو عدم النقل فإن قال قائل أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا نعم قلنا لا شك أن الاحتياط باب مواسع ولكن ما هو الاحتياط هل هو بلزوم الأشد او بلزوم الأيسر أو بلزوم ما اقتضف الشريعة الأخير. الأخير فإذا شككنا هل اقتضف الشريعة أم لا فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر او الأشد فقال بعض أهل العلم تسلك الأيسر لأن الأصل براءة الذمة ولأن الدين مبني عن الجسر والسهولة وقال بعض العلماء تسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة ولكن عندنا في مسألة النقل عندنا أصل الصلاة لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه الصلاة الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي فإن كل فيه جهالة هذا جاهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا أو لا يجب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصر حتى يسمى صوتا أو جريحا علم أننا لا ننقذ الوضوء إلا بماذا إلا بيقين وهنا لا يقين بل الراجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أصح وهو أنها لا لا تنتقد الطهارة انتهاء المدة لعدم الدليل ونحن نقول أي إنسان يأتي بذليل فإن فرضا علينا أن نتبع الدليل لكن إذا لم يكن دليل فليس يسوه لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به لأننا مسؤولون أهل العلم مؤتمنون على الشريعة لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا لزمهم ولا أن يحلل لعباد الله ما حرم عليه هم أمنا أمنا كالوكلة ولهذا جاء في الحديث أنهم وراثة الأنبياء طيب كذلك أيضا لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه أن يستأنف الطهارة نعم إذا كانت في أعضاء الوضو استأنف الوضو إذا كانت في أعضاء, أعضاء الغسل كما لو تثل من جناب رمسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها ولا يستأنف الغسل كاملا لأن الغسل على المذهب لا تشترط فيه الموالات فيغسل ما تحتها وينتهي وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة والصحيح كما مر كما قررنا الآن أنه لا تبطل طهارته لبرئ ما تحتها ولا بانتقاضها ويعيد شدها في الحال أو ما تشاء لأن الجبيرة على القول الراجح كما مر لا يشترط لوضعها الطهارة هذا خلاصة باب المسائل الخفين وبه نعرف ان المنسوحات ثلاثة اشياء هو وعمامة وجبير والعمامة منها الحمار للمؤة فتكون بالبسط اربعة وبالاختصار ثلاثة ملبوس على الرجل وعلى الراس وعلى سائر الجسم جسم لكن الاخير انما هو في الضرورة طيب هل يجوز المسح على الذراعين اذا كانت الاكمام ضيقه والناس في الشتاء؟ نعم يجوز كيف ما يجوز؟ نمرد على على السنه انه الثلاث تمام واجب على الصدر او ظهر ما من, من اسفل هذا دليل صحيح دليل ايجابي لكن لو فرض ان هذا لم يرد ان هذا الدليل لم يرد ها. لم يجوز نعم لأن الأصل في العبادة الحضر حتى يقوم دعية على المشروعية فإذا قام دعية على المشروعية فعل عيو الرأس وإلا فلا على أن قصة الجبة التي أشغ إليها نعمك الله واضح طيب هل يجوز المسح على المناكير لا ما يجوز يعني تشبه تشبه الأكمال طيب هل يجوز المسع على الهامة الهامة تعرفونها الهامة حول من الذهب يربط على الرأس يشد على الرأس يجوز يجوز وأصل ذلك شيئا الشيء الأول أنه يمكن أن تلحق بالخمار لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة في نزع الخماد لأنها تربط تربط ببعض الشعر يدخل الشعر في عرن فيها وشد عليها هذه واحدة ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه بالصمع ونحوه وهو محرم تلبيد الرأس وهذا معناه يكون فيه حائل حائل يمنع وصول الماء لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس تخفيف صار يجوز المسع على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة اسم فاعل لغير العاقل وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل والوضو تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبذن يمنع من الصلاة ونحوها نعم الحدث الحدث نعم الحدث وأما الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث الوضو بالضمع وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به كما نقول طهور بالماء الذي اتطهر به وطهور لنفس الفعل ونقول سحور ها لما يتسحر به وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل نواقض الوضو هي مفسداته يعني هي التي إذا طرأت عليه أفسدت وهي نوعان نوع مجمع عليه ونوع فيه خلال أما المجمع عليه فإنه مستند لأكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جدال فيه وأما المختلف فيه فإنه مبي على اجتهادات لأهل العلم وعند النزاء يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولننظر قال المؤلف ينقض ما خرج من سبيل ما اسم موصول بمعنى الذي واسمه موصول للعموم كل اسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصة ام مشتركة فالخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع مثل الذي والذين ولا كان والمشتركه هي الصالحه للمفرد وغيره مثل من وما وذا وما اشبه وال ف ما خرج من سبيل قلت ان للعموم يشمل كل خارج ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر وسمى سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج والسبيل هو القبل والدبر وقوم خرج إذا قلنا بإعبيان وعام يشمل المعتاد وغير المعتاد المعتاد مثل إيش كالبول والغائط والريح والريح من الدبر الريح من الدبر هذه الثلاثة معتادة قال الله تعالى جاء أحد منكم من الغائط وفي حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم وفي حديث أبي هريرة عبدالله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ويشمل أيضا ما كان طاهرا أو نجسا فالطاهر كالمني والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم لأنه يمكن خروجه من, من القبل مثلا خمس الأشياء البول والودي والمذي والمني والدم دم هنا قد يخرج وهذا شيء يعني واقع وليس شيء مفترض شيء واقع المهم أن أنه شامل لهذا كله كله ينقضه الريح من الدبر معتادة ومن القبول غير معتادة ولهذا اختلف فيها الفقهى فمنهم من قال إنها تنقضه ومنهم من يقول إنها لا تنقضوا وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء ما أظن أن تخرج من الذكر وربما تخرج لكن يمكن أنها من أندر النادر إنما الذي يخرج كثيرا الريح من قبل المرأة يخرج فهي تنقض الوضوء على ما صرح به الفخهاء رحمه الله ومن العلماء من يقول إنها لا تنقض لأنها غير معتادة طيب هل تنقذ الحصوات اذا خرجت من القبل او الدبر؟ تنقذ وهذا كثير ايضا لان بعض يصاب الانسان بحصى في الكلى ثم تنزل حتى تخرج من, من, من, من ذكره بدون بدون بو. فهي ايضا ناقضه طيب ولو, ولو ابتلع الإنسان خرزتان فخرجت من دبره تنقض روضه ولا لا تنقض روضه لأن عام لعمون قوله ينقض ما خرج من سبيل هذا الأول وهذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتادا ففيه خلال ثانيا وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا خارج هذه معطوفة على ماء ويعني وينقض خارج من بقية البدن ان كان بولا أو غائطا نعم يمكن. لا سيما في العصول المتأخرة يجرى للإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى نعم فإذا خرج بول أو غائط نعم من أي مكان فهو ناقض للوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان قليلا أو كثيرا ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله ايضا من حدثه دائما فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه مثل أن يكون فيه سلس بول أو سلس غائط أو سلس ريح فإنه لا أنتقذ الوضوء بذلك ولكن له حال معينة في التطهر تأسي إن شاء الله تعالى طيب و قال المؤلف وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا ظاهر كلامه أنه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدلا عن المخرج ينقذوا لما هو نشوف طيب نحن قلنا قبل قليل يخرج ينقض ما خارج من سبيل إنه يشمل الريح طيب خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائط لأنه قيده لأنه قيده بقوله إن كان بولا أو غائطا وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح روضا عن المخرج فإنها لا تنقض ولو كانت ذات رائحة كريمة وهذا الذي مشى عليه هو المذهب والقول الثاني في المسألة أنه أنها تنقض روض الريح إذا, إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في مسه لأن مسه لن قضروض كمسات أفهمتم الآن؟ طيب قال المؤلف أو كثيرا نجسا غيرهما يعني أو كان كثيرا نجسا غير البول والغائط فقيد المؤلف غير البول والغائط بقيدي أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا لماذا لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس؟ أما النجس فلا حاجة للتقييد لأنه نجس البلوحاء ليس كذلك ولأن قليله وكثيره سواء كلهم ينقضوا بلوطي فقول المؤلف او كثيرا اولا يجب أن نعرف ما هو الكثير أطلق المؤلف كثيرا والقاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فنرجعه إلى العرف وكل ما أتى ولم يحددي بالشرع كان الحرزي فبالعرف احددي كل شيء جاء مطلق جاء مطلقا ولم يقيد في الشارع فارجح فيه للعرف فنقول الكثير هنا بحسب العرف العرف عرف من عرف الناس إذا قالوا هذا كثير صار, صار كثيرا وإن قالوا هذا يسير بسيط صار بسيط وقيل ان المعتبر عند كل أحد بحسابه كل إنسان إذا رأى أن هذا كثير فإنه يكون كثيرا وإن رأى أنه قليل فإنه يكون قليلا لكن هذا القول فيه شيء من النظر ما الذي فيه أن من الناس من يكون عنده وسواس <تصفيق> النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرة ومن الناس من عنده تهاون نعم لو, لو يخرج منه لتر من الدم قال هذا يسير بسير لأن دم البعيد إذا يبحت أكثر ففلا فلا يرى شيء, شيء قليلا أبدا ولكن القول الصحيح الثاني إن المعتبر ها العرف وهو ما عده أوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا ما عدوه كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فهو قليل ثانيا قوله ناجسا ناجسا غيرهم ناجس اعترازا من الطاهر إذا خرج من بقية البدن شيء ظاهر ولو كثر فإنه لا ينقض الوروح مثل إيش؟ ها؟ كالعرب وكالدمع وكاللعاب نعم وكدمع العين إذا صار أبطى يبقي وعينه كثيرا ما والعالمين الغارب لنصر كثير الدم لكن يمكن بعض الناس يكون عنده عنده دموع كثير ويبطي يصيح ويحصل هذا نعم المهم كثير وأكثر ما يمكن التمثيل به وأوضحه هو العرق لأن بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا في أيام الصيف يعني إذا قام من النوم كأنه سابح كأنه مه سابح أكثر من سابح هذا لا ينتقل بضوء لماذا؟ لأنه طاحر والمالي قيده بقوله ناجسا ناجسا غيرهما طيب غيرهما أي غير البول والغائد فدخل في هذا الدم والطي ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن أن يخرج وليس بضاح ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العين فالمشهور من المذهب هو ما, ما سمعتم أنه إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه نقض الوضوء وإن كان قليلا لم ينقم ما هي الحجة في ذلك الحجة في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضى قاء فتوضى وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة فلما توضأ بعد قيه فإن الأسوة الحسنة أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل وقالوا أيضا لأنه فضلات خرجت من البدم فأشبهت البول والغائط لكن لم تأخذ حكمه من كل وجه لاختلاف المخرج فتعطى حكمه من وجه نعم دون وجه البول والغائط قليل كثير ينقذ الوجه لأنه خرج مع المخرج وغير البول والغائط ما ينقذ الله إذا كان كثيرا قالوا فهو أشبه البول والغائط من وجه لكونه فضلة خرجت من البدن فأشبهته من بعض الوجوه فتعطى حكمه وقال بعض أهل العلم وهو ملهب الشافعي والفقهاء السبعة فقهاء التابعين السبعة المشهورون نعم مشهورون وقد تجمعوا في بيت او في بيتين انشدت ايسى سابقا ها نعم نعم ابو سعيد سمعتم اذا قيل من في العلم سبعه ابهل روايتهم ليست عن العلم خارجه فاخذهم او فقلهم ربيط الله غروت قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه وقد ذكرهم العراقي في ألفيتهم ألفية في المصطلح الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافع ورواية عن أحمد يرون أن الخارج من البدن لا ينقض لوف قل أو كثر إلا البول والغائل وحجتهم في ذلك أن الأصل عدم النقل الأصل عدم النقل صح وإذا كان الأصل عدم النقل فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل قالوا وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن غفعه إلا بدليل شرعي فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس ونحن لا نخرج عن ما دل عليك تاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأننا متعبدون بشرع الله متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا لا يسوغ لنا أن ننزم عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبه أرونا الدليل وعن العي والرأس كان كانت الطهارة قثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدلل الشرع والدليل الذي استدللتم به قد ضعفه كثير من أهل العلم قاء فتوضع ثم نقول ان هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوه لأنه خالم من الأمر فمجرد الفعل لا يدل على الوجوه وعلى هذا فلا يجب. ثم إنه مقابل بحديث وإن كان أيضا مضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضع وهذا يدل على أنه ليس للوجود وهذا القول هو القول الراجح أنه لا ينقذ الخارج من بغية البدن وإن كثر سواء كان قيئا أو رعافا أو جرحا أو ماء جروح أو أي شيء آخر فخذ الآن هذا الثاني من نواق الوضوء صار فيه خلاف بين أهل العلم والراجح عدم النقد به قال زوال العقل زوال العقل زوال العقل على نوعين زوال بالكلية وهو العقل وذلك بالجنون صلى الله عليه وسلم والثاني تغطية العقل تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدة معينة لسبب معلوم مثل النوم والإغمى والسكر وما أشبهها هذا زوال عقل لكنه ليس ارتفاعا بالكلية فزوال العقل ناقض للوضوء ولكن هل هو ناقض؟ أو ما ظنة النقض؟ فيه خلاف العجيب مذاهب العلمة في النوم كثيرة ثمنت مذاهب فيه هل ينقض ولا ما ينقض ولا يفصل فيه ولا ما يفصل ولكن لننظر الإنسان إذا زال عقله بالكلية فإن زوال العقل هذا مظنة قوية نعم لأن يحدث ولا, ولا يشعر ولا يشعر والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإنه يثبت مقتضاها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب حينئذ نقول ما دام العلة في كون النوم ناقضا أنه مظنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم أو غيره وقال بعض العلماء إن النوم ليس هو نفسه ليس هو نفسه ناقضا للوضوء ليس النوم نفسه ناقضا للوضوء لكنه نظن وعلى هذا فإذا ترجح عندك أنك لا, ز... لا تزال على طهرك فأنت طاهر وإلا فلا زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر هو في الحقيقة فقط نهائي وعلى هذا فيسيرها وقليلها ناقل يسيرها وقليلها ناقل يسيرها وكثيرها ناقض فلو سرع الرجل والعياذ بالله سرع ثم استيقظ من الصرع وجب عليه أن يتوضع وكذلك لو سكر وكذلك لو أغمي عليه سقط من شيء وأغمي عليه وجب عليه أن يتوضع بخلاف النوم فإنه ليس كذا ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقذ من <تصفيق> المخرج ومن غيره ما لا لا ما له حكم لم يثبت له أحكام المعتاد إلا إذا خرج بول أغاث لا بأس هذا شيء واضح لم يثبت له أحكام المعتاد هذا ذكرناه فلو نمس لم ينتقل الوضع. ولو خرج منه ريح لم ينتقل الوضع. ولو أن أحدا جامعه لم يجب الغصي المهم أنه إذا سد المخرج وانفتع غيره لم, تثبت لم يثبت له أحكام المعتاد فلا نقد بريح منه ولا بمسه لكن البول والغائط لأنه ما بوله من أي مكان خرجا نقضاء الوضو وقال بعض العلماء إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقيم وإن كان من تحتها فهو كالغائر وهذا اختار بن عقيد من أصحابنا شوفوا الفقه في هذا القول هو جيد ولا لا يقول إن مثل فتحها الأطبة فتح وفتح بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها فهذا ليس كالبول الغائط وإن كان من أسفل يعني من الأمعة فهو في حكم البول والغائط وش لا يقول بهذا؟ جيد جيد الواقع. هذا جيد وفقه واضح بدليل أنه إذا تقيى الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضع على قول الراجح أو ينقضه إن كان كثيرا على المشهور من المذهب وأما المذهب فيقولون إذا فتح فهو ينقض قليل وكثير قليل وكثير طيب نأخذ الدرس الجديد أيضا لا فيه زوال العقل زوال العقل عين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكام ففي أيضا دليل وتعليل هل يستثنى من ذلك شيء شيبة من زوال العقل يستثنى من شيء المجنون بسم الله الرحمن الرحيم زوال العقل ناقذ للوضو كما سمعتم من الدليل والتعليل وليس هو موضع اتفاق بين اهل العلم بل هو موضع خلاف بين اهل العلم ولكن القول الراجح انه ناقض للوضوء بحديث صفوان بن عسالم ولان التاليل الذي اشرنا اليه تاليل قوي لكن هل النوم ناقض ام ظنه النقد اختلف فيه العلماء في ثمان اقوال اهل العلم منهم من يرى أن النوم ناقض مطلقا يسير هو قليل وعلى أي صفة كان النائم يقول لأن هذا حدث النوم حدث وليس مظنة الحدث والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبو ومنهم من يقول إن النوم مظنة الحدث وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه الا ما كان مضنه الحدث مضنه الحدث ف المذهب ان النوم ليس بحدث لكنه مضنه الحدث ولا يفعل شيء منه الا ما كان بعيدا فيه الحدث ولهذا قال الا يسير نوم من قائم وقائم فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير واستثنى حالا معينة من أحوال النعم انتبه خرج باليسير الكثير وخرج بقوله من قائم وقاعد ما عداهما ما عداهما فإن النوم ينقض مطلقا في حقهم حق من عدا هذين أو ما عدا هاتين الحالي طيب ما هو اليسير اليسير يرجع في ذلك إلى العرف فإذا قالوا هذا يسير فهو يسير فتارة يكون يسيرا في زمنه يسيرا في زمنه لكن يغفع يعني يغفو الغفلة كاملة يمكن يحلم لكن يسير بحيث ما خرج منه شيء أو لو خرج لشمة لأنه سيقض على طول وثارة يكون يسيرا في ذاته في ذاته ومهيته بمعنى أنه لا يغفل كثيرا في نومه يصنع مثلا يسمع لتكلمون نعم ولو مثلا يكلمه أحد انتبه بعدنا سرعة ولو حصل منه حدث لا أحس به هذا اليسير فالمهم أن اليسير إذا كان من قائم وقاعد إلا يسير من قائم وقاعد فإنه لا يضع ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو أن النوم مضنة الحدث فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض, انتقض وضوءه وإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لأحس به فإن وضوءه باق ولا ينتقض وبهذا القول تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان بن عسل كما سمعتم فيه تصريح بأن النوم ناقل وقد ثبت من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون تخفق أن تنزل هكذا نعم في بعض الأنفاظ يتجعون في رواة الأبي دول فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لا أحس ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس ويؤيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي أشرنا إليه العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون, يكون نموه ناقضا وإلا فلا طيب لو أن أحدا يصلي يصلي وهو ساجد غفا يعني أحس بنوم خفيف يصير هل ينتقض وضوءه لا المذهب ينتقض وضوءه لأنه ليس قائما ولا قائدا والقول الثاني لا ينتقض إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فينتقل المؤلف رحمه الله يظاهر كلامه من قائم وقاعد الإطلاق ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا أو متكيا فإنه في هذه الحال ينتقض وضوءه من نائم وقائم غير محتب ولا متكي لأنه إذا كان محتباً أو متكئاً فإنه غالباً يستغرق في نومه وإذا استغرق فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه ولكن ال الذي رجحناه نسلاً من هذه القيور كلها ونقول متى كان الإنسان في نوم لو أحدث لم يحس بنفسه فهو ناقض وإلا فلا على أي حال كان نعم نعم وقت كانوا الصلاة ولا يفعل بعضنا اي نعم رجعنا ما تقول وماذا تقولوا في هذا ها من نفسه من نفسه. الله لن نكلف بنفسه مشكله يقول الجار انت هلا حسيت ان احلثت <تصفيق> ربما ترى ترى مثل غير من الحواس اذا ما حط الانسان باله يمكن ما يحس يكونوا مستغرقاً هذي يقوم مستغرق ولا يشعروا شيء كثير من الناس وقوم بسرات ولا يشعر ولا ما شيء والله الظاهر أنه يرجع للحدث نفسه ما دام الإنسان يعرف من نفسه أن لو أحدث لأحص لأن الصحيح أن النوم ليس بنفسه حدث لا أقل إذا نعم إذا تفلم عن إبجاره وقال أحدث لأنه ما أقال شيء على ما أحدث يعني لو, لو أحدث إبجار قال له يقول إن كان رايح من غيره ونسألنا الرجل الثاني هو الأحسن نعتبر بنفسه يقول ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه إلى آخره أولا قال المؤلف مس ذكر والمس لا بد أن يكون بدون حائل لأنه مع الحائل لا, لا يعد مثل وهذا ظنه هو النقل الثالث الرابع نعم اشترط أيضا أن يكون متصلا احترازا من المنفصل يعني لو قطع, قطع ذكر انسان مثلا وأخذه شخص ليجفونه مثلا سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج أو ما أشبه ذلك المهم إن الذكر غير متصل فإن نقله فإن مسه لا ينقض ولا بد أن يكون أصليا احترازا من التقليد المصنوع أصلي يقول احترازا من المصنوع المصنوع لا يسمى ذكر يسمى صورة ذكر لكن احترازا من الخنثى الخنثى ذكره غير أصلي ليش لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد وإن أشكل فإنه لا ينتقض وضوء مع الإشكال استمع الآن ذكر متصل أصلي الرابع أن يكون المس باليد ولهذا قال بظهر كفي او بطنه بظهر كفه او بطنه, كفه أو بطنه. إيه عندكم إيه صح او قبل يعني او مس قبل قبل للمراه بس القبل نفسي ما, ما حوله ما رسمي اي ده ما ذكر اصلي ده ما ذكر نعم مذكور عندكم بالاصل هو ظاهر بالشرح ها موجود يمكن في بعض الصح طيب المهم إنه ان ذا بده يكون اصلي ذكر متصل اصلي او قبل قبل امراه ونشترط ان يكون اصليا فيناشتر لياخذ جميل ذلك يقول الخنث وايضا يقول بظهر كفه او بطنه يكون لا بد ان يكون المس بالكف سواء بظهره او كفه او حرفه ايضا كده بظهره هذا وش نقول ظهر الكف واضح أو بطنه الراحة وبطن الأصابع أو حرفه أطرافه فإن النقل لهذه الأشياء فإن المسة بهذه الأشياء ينقض روضه وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المسة بظهر الكف لا ينقض روضه لأن المس عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف ولكننا نقول نعم سمى قصوه يقول المعلف أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل الضميل يعود على الذكر والقبل من خنثى مشكل الخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى مع أن فيه آلتين الذكر والأنثى يعني أنه ذكر وله فرق ولكنه مشكل أمره مشكل كيف مشكل ما نتري منهما جميعا وهو إلى الآن لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى لا بلحية ولا بغيرها فهذا يسمى خنثى مشكل لأننا لأنه مشكل علينا الرجل هو أم أنثى لكن الخنث المشكل لابد من مسهما جميعا ليش لأنه انمس واحدا فهو غير غير أصل ما يدرى هل هو ذكر ولا, ولا, ولا, ولا زائد وكذلك الفرج لا يدرى هل هو قبل أو أو زائد طيب الآن انتبه له كم صارت الشروط ذكر او قبل متصل أصلي بظاهر الكف أو بطنه أو حرفه لا أربعة شروع لو بغير الكف لو بغير الكف ينتقد وضوءه لله ما ينتقد الوف لأن الأحديث والدة بالمس إنما تكون باليد وفي بعض الألفاظ إذا أفضى أحدكم بيده إذا ذكره ليس دونها ستر فقد وجدوا الوضوء بيده وهذا واضح في أنه في الكف أو بالكف واليد عند الإطلاق لا يراضي بها إلا الكف مش الدليل والسارق والسارقة فاقتروا أيديهما طيب ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذكر أو القبل الدليل فيه الحديث منها حديث أستاذ صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى ومنها حديث أبي هريرة قبل الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون ستر فقد وجب الوضوء وفي رواية إلى فرجه والتعليل هو أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مسد الذكر أو القبل فيحصل منه خارج وهو لا يشعر فما كان مظنة الحدث أُلِّق الحكم به كالنوم هذا الدليل وهذا التعليم وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بناء على هذه الأحاديث ولهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر لا ينقذ روم واستدلوا بحديث طلق ابن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بطعة منك وقالوا ان الأصل فقاء الوضوح وعدم النقط فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن أما ما كان فيه احتمال فالأصل أن يبقى الوضوح لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا لنرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا كذلك السبب الموجب شرعاً ما يمكننا التفتي إليه حتى يكون إيش؟ يقيناً معلوماً ولهذا من العلماء من رجح حديث طلق من علي وقال ان مسك الذكر أو مسك الفرج مطلقاً لا ينقضه سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وأعل هذا الحديث حديث بسرة بأنه ضعيف وأن حديث طلق بن علي أحسن منه ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين لأنه يمكن الجمع وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ وهذا صحيح أو لا لأننا إذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهم والعمل بهما مع إمكانه أوجب طيب كيف نجمع قالوا نجمع إما بأن نحمل حديث بصرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق من علي على ما إذا كان لغير شهوة قالوا والتعليل إنما هو ضضعة منك يدل على هذا الحمل فإنك إذا مسست ذكرك كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرك صار كأنما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك أو ما أشبه ذلك وحينئذ نعم فلا أنتقض فلا أنتقض وضوك أما إذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض لأن العلة وهي احتمال طروج شيء ناقض من غير شعور منك موجود فيقول إذا مسه لشهوة وجب الوضو وإذا مسه لغير الشهوة لم يجب قالوا وهم يحاجون الحنابلة ولنا عليكم أصل وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير الشهوة لا ينقض ومسها لشهوة ينقض لأنه مضنة الحدث أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال إن حديث بصرة الأمر فيه للإستحباب وحديث ضلق الأمر فيه للوجوب هو سأل عن الواجب قال أعليه الوضوء كلمة على ظاهرة في الوجوب فبين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء عليه وعلل بأنه بضعه وعلى هذا فإذا كان مسه إياه لغير الشهوة فإن الوضوء مستحب أخذن بعموم حديث من بسر واذا كان شهوه فانه يجب الوضوء بقوله انما اخذ بالتعليق انما هو بضع من و فيها احتمال هادي احتمال ان يكون هذا القول هو الصواب قوي والشيخ زامل رحمه الله يرى ان الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوه نعم. ولو بشهوه واذا قلنا انه مستحب فمعناه انه مشروع وفيه اجر وفيه ايضا احتياط واما دعوى من ادعى ان حديث طلق ابن علي منسوخ من كل بحث بعده ولاج عندك مثال عنده الان طيب نقول نقول نعم نقول قبل نعم هون دنيال اوفر على الكف هو مقبول نعم نعم أما تليلهم في ظهر الكف فقالوا عموم إذا أفضأ أحدكم بيده بيده هذا عم فاليد تشمل داخل الكف وظاهره وأما القبل فقالوا إن إحدى روايات الحديث بهريرة إذا أفضأ أحدهم بيده إلى فرجه إلى فرجه والقبل من الفرج ها؟ نقلنا ان الشهوه غير الشهوه وهم هم يرونها مطلقا يشهون لغير الشهوه ولدعى قوم ان حديث تلق ابن علي منسوخ ويوجه دعواهم بان تلق ابن علي قدم على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يبني مسجده اول الهجره ولم يعد إليه بعد وهذه الدعوة غير صحيحة وذلك لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعدر الجمع وهذا مسلم متفقا عليه والجمع هنا ممكن الثاني الوجه الثاني مما يبطل دعوة النسخ أنه في حديث, علي في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته ما هي العلة إنما هو بضعة منك هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه ها؟ لا لا لا يمكن إذن لا يمكن النسخ وكأن واحدا يهمس يقول يمكن يعني إذا قطع وإذا قطع فإذا مسه لا يضر نعم على كل حال هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوة ثالثا أن أهل العلم يقولون إن النسخ أو إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه لجواز أن يكون الراوي حدث به عن عن غيره يعني بمعنى أننا إذا روى صحابي حديثين ظاهرهم التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر فهل نقول إن الذي تأخر إسلامه يكون حديثه ناسخاً لمن تقدم إسلامه الجواب لا, لا. لأنه يجوز أن يكون الذي تأخر إسلامه رواهم عن غيره من الصحابة أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك فلا, فلا نسخ بتأخر اسلام الراغم كما هو معروف عند أهل العلم وعلى هذا فنعود إلى الجن وهو بأحد الوجهين الذين سمعتموهما inna an yuhamal hadith busra ala al-istihbab wa hadith talq ala al-wujub ya'ni hal alayhi wujub al-wudu qala la ma alayh lakin la yamna an yakuna mustahabban wa imma an yuqal inna hadith talq ibn ali fi man massahu massa shahwa la fi man massahu massa هل يتفلق في من مسه لشهوة. لا في من مسه كأي عضو آخر لأن التعليل إنما هو بضعة منك يدل على, أنه إن مسست، على أنك إن مسسته مس أي عضو آخر فهو عضو وإن مسسته لشهوة انفرد بالحكم واضح الخلاصة الآن يعني نريد أن نعرف المسألة عمليا عمليا نرى أنه إذا مس الإنسان وذكره استحب له الوضوء مطلقا استحب له الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير الشهوة وأنه إذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ولكن ليس بظاهر بمعنى أني لا أجزم به لكن أرى أنه قوي وأن الاحتياط أن, أن يتوظى طيب قال المؤلف ولمسهما من خنثى مشكل الخنثى المشكل مشكل حاله وأمره حكمه نسأل الله لا يقدره على بني آدم الخنثى المشكل يعطى أحكام الذكر والأنثى ويراعى فيه الاحتياط فإذا مس الإنسان ذكر خنثى مشكل لم ينتقضهه لأنه لا يعرف قد لا يكون ذكرا هذا قد يكون عضوا زائدا وإذا مس فرجه لا ينتقد أيضا لأنه قد يكون أصلي الزكر والفرج زائد واضح طيب إذا مسهما جميعا ينقض لماذا لأن أحدهما أصلي قطعا لأن أحدهم أصلي قطعا تمام طيب. حتى لو يعني لازم يكبس عليهم جميعا ولا لو ما السواحد ثم الثاني كل السوا نعم قال ولمس الله من الخنثة مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبلة لشهوة فيهما لمس ذكر ذكره ألها في ذكره يعود على الخنثة وأنثى قبله, قبله الضمير العود على الخنثة لكن هذا المس قال لشهوة فيهما لشهوة فيهما يعني منه إذا مس أحد, ذك أحد فرجي الخنثة لشهوة هما قلنا فيما سبق إذا, مسه إذا مس أحدهما لا ينتقض وإن مسهما جميعا انتقض طيب إذا مس أحدهما لشهوة إن كان الذكر مس الذكر انتقض وإن مس الفرج لم ينتقض الأنثى إن كانت مسة الفرج انتقض وضوءها وإن مست ذكره لشهوة لم ينتقض قد تقول إنها أكثر الأولى